ثم كل من كل الثمرات فسلك سبل ربك دلوا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لا لقوم يتفكرون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 جزي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه تواه أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ دَنِينًا وَحَفْدَتَهُ وَرَزْقَكُمْ مِنَ الطيبات أفَادِلِ بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ